Allah samiya basiir Al-lazina yubahirun minnkum minn nisaihim ma hunn ammahatihim In ammahatuhum illa allahi waladnahum Wa لأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحري الرقبة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 إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزل ما آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يَوْمَ يَدْعُسُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَن والله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يبول من نجوى فلا فاتة الا هو رابعهم ولا قطسة الا هو سادسهم ولا خمسة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 لا يَعُودُونَ لِمَالِهِ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالِإِثْمِ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكْ بِهِ اللَّهُ وَإِذَا جَاءَ كحَيٌّ وكبما لم يحييك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يسلقونها فبئس المصير يا ايها الذي آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من ادْغَوَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْءٌ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بإذن الله عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب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 يَوْمَ يَنعثُهُمُ اللهُ جَميعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُم كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنَّ هم ذكر الله أولئك حذب الشيطان ألا إن حذب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله اولئك في الاذللين كتب الله لا غلبن ما انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تبدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد دون من حاد دا الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا آباءهم أو أبناء أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها.